بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنون ما كفوا فطب على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ فَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 زَمواتِ وَالأَبضِ وَلََّمُنَافِ قينَ لا يَفقَول يَقولونَ لا إِضَّ جَعن إلَ المدينينَةِ لا يُخرِرج الأعَزُّ منها الأذل وَِلههِ الَّ عِزَّةُ وَلِ رَسُولهِ وَلِمُؤمنِنينَ وَلاَّ المُنَافِقينَ لا يَعَمون يا أَنْ يُهََّذينَ عملَنُوا لاتُهِكُم أَم وَالُكُم وَلاَا أَولادُ قُمزِكرر الل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 فيَقُلَ رَبِّ لَ لَا أَخْتَنِي إلَ أَجَلِعُ قَيدِ سَأَصَدَّقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحيد وَلَْ يأَخِرَ اللهَّهُ نَفْسًَا إذ جَ أَأَجَلهَا وَلَّهُ خَبير بِمَا تَععمللُون